وَمَا أَنزَلنا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتِ ٱلصَّيْحَةُ وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ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 سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن نَّفْسِهَا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُ لَيْلٌ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ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 انفِقُوا مِمَّا وَرَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي إِنَّهُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَن يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على نرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وأنت ذا اليوم أيها المجرمون